ألف ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم صالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم فَنَقَّسَّمَ آوَاتِبَ غَيْرِ عَدَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كل زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَنَّى لَنَا مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ من دونه بل في دُونِهِ تِلْكَ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اکرل یشکر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ سمیر ویت پال لوکی وائی بو یا پھر من و ندل محن و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 لا تسحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختان فخور وقصد في مشيك وقصد في مشيك واضبط من صوتك إِنَّ أَكْرَى الْأَصْوَاتِ صَوْتُ حَمِيدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْلَمَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 وَ كانَان الشَّيطانُ يدْهُمْ إ عدَ بِالسعير وَمَ يسلْلم وَجهَهُ إِ اللهَِّ وَهُو مُحسِنُ فَقد السَمسَكَ بالِالعُروَة الُذْق وَإِنَ اللهَّه عاقَة الأُمور وَن كَثَرَ فَ ل يَحزُكَ كُفْر إلَ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَطْوِيهِمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَل إِ سَألتَهُ من خَلَقَ السماواتِ وَالْأَرضَ ل يَقولٌُ إ اللهَّ بُلِحَمدُ للِلههِ بلَلْ أَكثَهُم لا يَعلَمُ للَِّهِ م كِسمواتِ وَالْأَرض إِ اللهَّهُ وَ الغَنِي الحمد وَلوو أن مَا فِي الأررضِ مِن شَجرَة أَقامُ وَالْبَحْرُ يَمُُّهُْ ي بعدِْهِ سَدعةُ أَدَحر وَبَحْرُ يَمُدّوم ي بعدِْهِ سَدةُ أَبَحر إَِّ نَف تَتْكَنمةٌ اللهَّ الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ اللَّيْلَ فَيُنْجِيهِ نَهَارًا وَيُلْقِي النَّهَارَ, النهار فَيُنْزِلَ اللَّيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذانك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان ما يدعون من دونه الله هو العلي الكبير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 وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين لَهُ الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور تَقوَ رَبَّكَ وَاخْشَو يَوْمًا وَاخْشَو يَوْمًا لَّا يَنفَعُ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَو يَوْمًا وَاخْشَو يَوْمًا لَّا يَنفَعُ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزن الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير